يا طبطب طب ودلع يقول انا اتغيرت علي انا زعل اولع ما هو كل همو ازاي رديه يا طب طب Let's go. I'm not afraid to